التفسير يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما يا أيها النبي يثبت وممنعك على تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وخفه وحده ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما تهوى نفوسهم.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 ولدعي ابنا لمن ادعاه والله سبحانه يقول الحق ليعمل به عباده وهو يرشد الى طريق الحق أدعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم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 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۗ وَاذْكُرْ أَيُّهَا الرَّسُولُ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَهْدًا مُّؤَكَّدًا أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وأن يبلغوا ما انزل اليهم من الوحي واخذناه على وجه الخصوص منك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم عهدا مؤكدا على الوفاء بمأتوم وعليه من تبلغ رسالة الله ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَسَيَجَازِيكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ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 وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا فِي يَوْمِ إِذٍ قَالَ الْمُنَافِقُونَ وَضُعَافُ الْإِيمَانِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم شَكٌّ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنَ النَّصْرِ عَلَى عَدُوِّنَا وَالتَّمْكِينِ لَنَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا بَاطِلًا لَّا أَسَاسَ له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 وسالهم العودة الى الكفر والشرك بالله لا أعطوا عدوهم ذلك وما احتبسوا عن الردة والنكوص الى الكفر الا قليلا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا ولقد كان هؤلاء المنافقون عاهدوا الله بعد فرارهم يوم أحد من القتال لئن أشهدهم الله قتالا آخر ليقاتلون عدوهم ولا يفروا خوفا منهم ولكنهم نكثوا وكان العبد مسؤولا عما عهد الله عليه وسوف يحاسب عليه قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا قل ايها الرسول لهؤلاء لن ينفعكم الفرار ان فررتم من القتل خوفا من الموت او من القتل لان الاجال مقدره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 ولا نصير يمنعهم من عقاب الله لهم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا ان الله يعلم المثبطين منكم لغيرهم عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائلين لإخوانهم تعالوا إلينا ولا تقاتلوا معه حتى لا تقتلوا فإنا نخاف عليكم القتل وهؤلاء المخدلون لا يأتون الحرب ولا يشاركون فيها إلا نادرا ليدفعوا عن أنفسهم العار لا لينصروا الله ورسوله أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعين احساني باب في احكام العقيقه إن العقيقة سنة بدليلها للبنت شات للفتاشاتاني والكبش جاز عن الجميع ووقتها من يوم سابعه بلا داراني وتصدقا عن شعره من فضل من بعد حلق قدره بهزان باب في الذبح واحكام التذكيه والذبح جاز بكل شيء ما عدا سنا وضخرا هاهما نصاني ومحله كالنحر حلق إنما تسميمه ان يقطع الودجان وذكات أم من للجنين ذكاته حل الجراد الميت مع حيث باب في من يجوز منه الذبح والذبح جاز من الجميع سوى الذي هو مشرك او جن مع تكراني مع فرض تسمية بشرط تذكر وإذا نسيت العفو في النسيان باب في أحكام الصيد والصيد جاز لآكل لا لاعب يضميه مثل المترف الشبعان والصيد جاز بخازخ لا غيره سمي الإله وقذ برمح طعان والصيد للوحش ليس لآلف إلا إذا ذو الإلف جاني باب في أحكام الصيد بالجوارح كل الجوارح إن تعلم صيدها حل بتسميه ودون لعاني والكلب ان ياكل وان يك غيره معه فدع ما صادك كالادران والصيد ان ما غاب ثم لقيته والسهم فيه فكل بلا انسان إلا اذا في الماء كان وقوعه او فيه من اثر سومائه كتاب الاطعمه والاشربه واللباس والزينه باب في احكام الاطعمه كل طعام محلل إلا الذي يأتيك منصوصا مع التبياني مخنوقة موقوثة مع ميتة ونطيحة مع أكل سبع جاني ذات التردي والتي الماذه يتودم وخنزير هما شراني جدالة مع كل ذي ناذ سوى ضبع وذات مخالب الطيراني وحمارها الأهلي مع بول أتى مع كل ذي ضرر من العدواني باب في أحكام ثم الشراب محلل الا الذي خمر غدا وبضاعه السكران شرب النبيذ محرم ومن ي أو كان منقوعا إلى الغليان من كان مضطرا يجوز أكله ما كان ممنوعا بلا عصيان باب في أحكام اللباس إن اللباس له شروط عدة بالست أرغ العورات في إحساني وادعوا الحرير فللرجال محرم إلا الضرورة أوسد القمصاني وادعوا والمزعفر والذي وتشب وكذاك إسبال الإدار وصورة كانت من الإنسان والحيوان ومن الحديد خواتم قد حرمت وكذاك من ذهب على الذكران كتاب النكاح والطلاق والعدد والنفقات فرضا الزواج لقادر اذ لم يجد فعل التبتل مسلك الخصيان للخاطبين يسن نظرة ناظر متاملا ومرددا بعياني لا عقد الا مع رضاء وليها شرطا والا عد بالبطلان عطل الولي وكفره سبب غدا في جعل هذا الأمر للسلطان إذن النساء لخطبة شرط بها أعلن نكاحا غاية الإعلان شرط الصداق وليس من حد له بل جاز في آي من القرآن وجب الصداق جميع بالموت أو بعد الدخول تبين الوصفان باب في المحرمات من النساء ومن النساء أعد كل محرم الأمهات مع البنات تداني والعمات والقالات ذر بنت الشقيقة والشقيق الحاني والجمع بين شقيقتين ومرؤة مع عمة أو خالة ضرراني مع زوجة لأب وابن حرمت وزيادة عن أربع نسواني مع مع أم زوجته كذلك بنتها مع شروق عقد والدين الدخول لفاني والمشركات ومن جلدن بزنية إذ كل زانية تحل لزاني ورضاعة كولادة رضعاتها خمس قبيل الفطم في الأزمان باب في النكاح المحرم ثم النكاح بعدة فمحرم ثم الشغار ومتعة البطلان ومحلل ثم النكاح لمحرم وجميعها بغي من الأردوان ونكاح عبد جائز من حررة والعدل ليس بجائز الحدثان لكن مكاح العبد شرط حصوله اذن لسيده بلا روان باب في حقوق الزوجين ثم النساء حقوقهن بكسوه وكذاك انفاق وترك هوان وله عليها حق طاعتها له والويل ان تركته كالغضبان باب في احكام الطلاق إن الطلاق لواقع في لفظه او شبهه معنية شرطان ليس الطلاق بواقع من هازم او مخطئ بالكره والسكران لفظ صحيح بطلقة لكن اتمت لبدعه الشيطان ووقوعه في الحمل او طهر اذا ترك الجماع بهما به وصفان باب في اقسام الطلاق تقسامه الرجعي أَيْضًا بائن الأول الرجعي خذ ببياني في الطَّلْقَةِ الْأُولَى وَثَانِيَةٍ أجز لرجوعها في عد عدة بأماني إن تمضي عدتها يصح رجوعها لكن بعقد مبتد الخلفان بعد فلا في صلاقها بانت به لا عود إلا بعد زوج فاني ويجوز تخيير النساء وواجب في رجعة أن يشهد العدلان باب في عدد المطلقات من طلقت قبل الدخول فما لها من عده تعتد غاب أواني أو طول قد دخول فانها بثلاث حيضات اتت ببيان او ذات حمل وضعه اجل لها حتى ولو لم يبقى غير ثوان من لم تحض وذوات ياس قد امرها من اشهر الازمان حكم الحرائر والإماء جميعها في عدة في الشرع مستويان بولادة أو أشهر هي اربع مع عشرة في عدة الموتان باب في نفقة المطلقات من طلقت رجعيه وجبت لها نفقاتها طرا مع الاسكان اما التي بدت فلا الا إذا أكفب غدت أنفق بلا نكراني وجب المتاع لكل من قد قلقت حقا على الدين والإحسان باب في أحكام الإحداد حرم لإحداد غدا متجاوزا لثلاثة الأيام للنسوان إلا على زوج شهور أربع مع عشرة الأيام بروجحان تطيب والحلأ وثيابها مصبوغة الألوان لا ليس إحداد على من طلقت بثلاث طلقات طلاق مباني باب في أحكام الخلع والخلع فسخ جائز بنسب عن قيمه للمهر او نقصان تعتد فيه حيضه لا غيرها فخذ الصحيح ودون ما شنان باب في احكام الاله وزمان اله شهور اربع اما الرجوع او الطفل ولا باني يروح ضد التقريق يجبر غما في طلقه رجعيه الاركان باب في احكام الظهر ثم الظهار ولفظه متقيد في زوجة لا غيرها لمعاني إن عاد فيما قال وهو الكاح كما قد جاء في القران اعتق فان لم تستطع صم سارد الشهرين ان لم تستطع لتزاني اطعم مساكين يكون عدادهم ستين من اهل او الجيران باب في احكام اللعان وَإِذَا رَمَى زوج لزوجته خنا وجبا لِعَانُ فهاك حكم لعاني الكل يشهد أربعا مع لعنة ويكون تبريق لطول زماني إِنْ صَدَقَتْ ما قَالَتْ الجنبت أو عاد يجلد جلد البهسان ليس اللعان بجائز إن لم يكن بحضور أهل الأمر والسلطان باب في أحكام الحضانة إن الحضانة بتدل الأم إن هي لم تزوج داء الأحيان من بعدها لأب مقام قد تلا من بعده القالات دون تغاني من بعدها الرحم القريبة قد ثلت فولايه الارحام في القران ويجوز تخثير الصغير اذا وعى ام مال ام او اب ببيان باب في النفقات انفق على الزوجات حقا واجبا ومثالهن الابن والابوان وبدون علم الزوج تاخذ ما كفى بدليلهن بالنعم ابي سفيان وعلى الاقارب انفقا بكفايه فالاقربون احد كتاب البيوع والمعاملات والبيع ان الاصل في البيع الرضا مع حل ما قد بيع مشترطان باب في البيوع المحرمه فمحرم بيع لاي محرم او بيع ذي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 مما كانوا فيه من الأسر والقهر قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين قال فرعون لموسى إن كنت أتيت بآية كما تزعم فات بها إن كنت صادقا في دعواك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 فخرجت بيضاء من غير برص تتلألؤ للناظرين لشدة بياضها. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم وقال الكبراء والرؤساء لما شاهدوا قلاب عصا موسى حية وصيرورة يده بيضاء من غير برص ليس موسى إلا ساحرا قوي العلم بالسحر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 أو ابتدأنا بذلك قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فاجابهم موسى واثقا بنصر ربه له غير مبال بهم ارموا حبالكم وعصيكم فلما القوها سحروا اعين الناس بصرفها عن صحه ادراكها وارعبوهم وجاءوا بسحر قوي في اعين الناظرين واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون واوحى الله الى نبيه وكليمه موسى عليه السلام ان ارمي موسى عصاك فرماها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 وترهيبا لكل من يشاهدكم على هذه الحالة قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قال السحرة ردا على وعيد فرعون إنا إلى ربنا وحده راجعون فلا نبالي بما تتوعد به وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِرْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَلَثَ تُنْكِرُ مِنَّا وَتَجِدُ عَلَيْنَا يَا فِرْعُونَ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 فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بام كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين فلما حل الاجل المحدد لاهلاكهم انزلنا عليهم نقمتنا باغراقهم في البحر بسبب تكذيبهم بايات الله واعراضهم عما دلت عليه من الحق الذي لا مرية فيه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 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ووعد الله رسوله موسى لمناجاته ثلاثين ليله ثم اكملها الله بزياده عشر فصارت اربعين ليله وقال موسى لاخيه هارون لما اراد الذهاب لمناجاه ربه يا هارون كن خليفه لي في قومي واصلح امرهم بحسن السياسه والرفق بهم ولا تسلك طريق المفسدين بارتكاب المعاصي ولا تكن معينا للعصاه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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكْوَ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبَتُّ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَحِينَ جَاءَ مُوسَى لِمُنَاجَتِ رَبِّهِ فِي الْمُوَعِّدِ الْمَضْرُوبِ لَهُ وَهُوَ تَمَامُ أَرْبَعِينَ لِيلةً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 وَإِن يروا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يتخذوه سَبِيلًا وَإِن يروا سَبِيلَ الغي يتخذوه سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ سَأَصْرِفُ عَنِ الَّذِينَ بِآيَاتِي فِي الْآفَاقِ والأنفس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 وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُرُهُ إلَيْهِ قَالَ بَنَاءُمَ إِنَّ الْقَوْمَ أَضَعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ أَوَلَا تَجْعَلْنِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ولما عاد موسى من مناجاة ربه إلى قومه ممتلئا عليهم غضبا وحزنا لما وجدهم عليه من عبادة العجل قال بئسة الحالة التي خلفتموني يا قومي بها بعد ذهابي عنكم لما تؤديه من الهلاك واشقاء أمللتم من انتظاري فأقدمتم على عبادة العجل ورمى الالواح من شدة ما أصابه من الغضب والحزن وأمسك برأس أخيه هارون ولحيته يسحبه إليه لبقائه معهم وعدم تغييره لما رآهم عليه من عبادة العجل قال هارون معتذرا إلى موسى مستعطفا إياه يا ابن أمي إن القوم حاسبوني ضعيفا فاستذلوني وأوشكوا أن يقتلوني فلا تعقبني بعقوبة تسر أعدائي ولا تصيرني بسبب غضبك علي في عداد الظالمين من القوم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 إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين إن الذين صيروا العجل إلها يعبدونه سيصيبهم غضب شديد من ربهم وهوان في هذه الحياة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 وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ولما سكن عن موسى عليه السلام الغضب وهدا أخذ الألواح التي رمها بسبب الغضب وهذه الألواح مشتملة على الهداية من الضلال وبيان الحق ومشتمله على الرحمة للذين يخشون ربهم ويخافون عقابه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 في طلوع العين عانيت عين الشمس والمكبر قبل الخروج مدري كي يعتبر وأول الوقت يفوق آخرة في الظل إلا في العيشاء الآخرة والظهر في شدات حر لله قد صحى في التفكير في تلك وابي والسفر للعورات باللد لا يصف بشارة فاليسها وتختلف فعورات الضجور والامات ما من سضات لركبات دونهما وعورات الحضات سائر الجسد من هات والكفين والوجه فاقد والعسك للبعض والاستيلاد يحولان اماسا عما قالا قالت صلاتو من في ما غصب من ثوب لو من داني لدا ما كوثب وللنسان بسل حاله لكذاب هلل قوم الا لحتياب كجرب لما من الحديث في لينك قد صححه في لتين بار من قد واغى ثوب كل واحد يوصل يوصى بعضه على العاتق في ذاك واجزاء فان لم يجد الا الذي العورات يكفي ساقادي ستارها وستار الفرجين إن لم يجدك في غير بنين إلا واحدا فإن سسرا عاد بكل حال فليؤدي ما لازم جالي سليما إلى كوعي مع سجوده فإن يقوم كان التاسع اما اذا لم يجد إلا ناجيسا من ثوب نوم بطعة فقد رسا حسموا أداءه بلا إعادة إذ ذاك أقص الجهد في العبادة ربيعة قهارات من نجاس في بدن وموضع وملابس إلا الذي عفي عنه مثل ما من نزر مذ وذا من تقدم وصحة بدون علمي نجاسي صلى به او ان ما ناس وان في لسنا اي درى زاله ثم بما على الذي ما ضاله والارض مسجد لنا فيها تاصح لكننا مسجدنا او خمس متضح مقدارات كذا قال فوارع صب الحش وحمام ما عاطن قاميز هست قبال غير نافلة في سافر من راكب لراحين فالوجه أو من ليك فوق عاجز فكيف ما أن كان صلى وجدا ومن عدا غذين لا تصح له إلا إذا البيت الحرام استقبل بالعين إِنَّا نَوَى مِنْ جِهَاكِ إِنَّا آوَى إِنْ خَافَاهُ قِبْلَةٍ يَاعِنْ في حضار يسأل ويستدري بما للمسلمين مما حريبا تاما فان تبيان الخطاء فليعد وان يكن في سافر فليجتهد وما يعيد وإذا مختلا فمجتهدان لن يصح لقصيفا بين اتاه ما واتباع الاعمى ومن قصور من اليه اكثر طماء ثالثها النيه للصلاه بعينها وجازى سبقها هاتي تكبيرها بالزمان اليسير إن لم يقع فاسق إلى التكبير باب آداب المشي إلى الصلاة والمشي بالوقار والسكينه لا هست حبا وليقارب حينة بين الخوطى ولا يشفق والياكل من بعد باسم الله ما آبو في وصف رب العالمين قاله في الشعراء اخر المقال قلت ولم يذكر لي ذا مستندا وليوضي في الذكرى الذي قد وردا فيه بحق السائلين قلت قد سلسله بالضعفاء منا قد وحسب كلذ فيه لطر النور قد جاء عند مسلم من عن البحر ورزق فاء اقامه في لنا سامع لم يسع للذي قد خر جامعه ولا صلاه بعد ان تقام الا التي قد فوز بسعاما قد صحى وليقدم اليمنى إلى المسجد جاء وليسني وليصل على الرسول وليسلم وليسلم مغفرات الذنوب من مولاه جل استذفح ابواب رحمة العالي والقول في خروجه كالأوالي لكن ما رحمة فيه تبدال بالفضل واليسرى تكون أول على الذي قد حسنوني معت ضربه وان لم يكن موصول السامد لم تكن بناتي خيري مدركة فاضمات بنات بنيها بمدركة وحسب كله عن أبي حميد في مسلم منك أبو أبي سعيد بعد صفة الصلاة. إذا إلى الصلاة قام كبرا واقتل فإن كان إماما جاهرا بالكل كي يسميع محموميه فيقتد وغيره يخسيه وفي ابتدائه يديه يرفع لحجو من كبيه أو ينتاجع فروع أذنيه وتحت السروره يجعى مثين وال قصر النظره لموضع السجود يجعل النظر وبعد يستكيح بالذي عمر كان به يجهر وليستاعي ثم يبسم دون جهر بالذي يقول من كل لما عن آنسي صح ففيه مطلع للمؤ وما مضى من جعله اليدين تحت السرة لن عن علي جاء وصح عن الإمام الوضع تحت الصدر والمذهب الاول وبالثاني العمل وعن علي جاء والتخير في الوجهين فالس عن احمد نقي. والأمة يتلو لا صلاه للذي لم يتلها فان سلى الامام كانت لتل به تلاوه وتستحب خلفه التلاوه في ساكتاته وما لا يجهر فيه وسوره ولولا القيصر في مورب والطول في صبح وفي عشا وظهرين توسف الصف وكل ذا من سور المفصل وهو من قاف لختم المنزل ويجهع الامام في صبح واول يد شائين كقضاء يطرا ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كالذي في البدء مر ركبته يأضع ليدين عليهما مفججا لتين وظهره يمد في ذي الحالة ورأسه يجعله حيالة مثلف التعظيم والتنزيه سبحان رب العظيم فيه يرفع منه رافعا يديه كالقالي مسلعا فإن فيه اعتدى الأضاف ربنا لك الحمد إلا بعد ويقتصير مأموم على جملة ربنا لك الحمد ولا رفع على من ما يخر ساجدا لركبتيه بنا ويسبحوه ما كفريه وبعد ذا الجرهاس والانفا يضع مرتبا ما منه للأرض يقع متافيا ضبعيه عن جنبيه كما كماءة والبطن عن تخبيه وحزو منكبيه كفيه يضع على الذي أبو حميد قد رفع وكونه فيه على الأطراف من قدميه مكتب من الأوساط ثم ينزه العلي جل مثلثا سبحان رب الأعلى والرقس بالتكبير بعد يرفع وباستراش من يقع ففيه يجلس على يسراه فريشها وناصبا يمناه يثني من اليمنى الأصابعاء إلى القبلاس يدعو ربه عز وجل يقول فيه دعاء رب اغفر لي مثلثا كما أتى في النقل ثم تيسجد كلولا ثم يرفع مكبرا فإن رفع مر على مهوضه قياما طولا يأتي بفانياته كالأولى يجلس إذ يفروغ شهد مستارشا كما مضى بادي بني وفوق فخبيه يديه ما يضع وخنصرا يقبيض من يمناه مع برصيرها محذق الإرهان منها مع الوسطى والإثمان يشير مرات بسبابات ذي شهد ومن لا يحتدي بما عن ابن أم عبد قد سمع في لفظه فهو صح ما وفع ثم يصلي بالذي قد صح عن كعب بن عجرة ويستحب أن يعوذ بالله من أربع على ما عن ابي هريرة قد أنا قالا أي من علابين وفِسَمتين يُسَلِّمُ فِسَمتين عَلَيْمَةٌ وَيَسْأَرَةٌ وَيَتَهِي بِرَحْمَةِ اللَّهِ فَإِلَّا أَنْ تَنْتَهِ صَلَاتُهُ ينهض إلى البقية من الْجُلُوسِ عاقبة كما مضى وغير لم يترك وفي الجلوس لا حير التورق يشرع ينصب به يمناه مفترشا ومخرجا يسراه الى اليمين بالفراش الوارك حسب فعل ابي حميد داحك ولا توضك بغير فاني فريضه فيها تشهداني واستغفر الله إذا ما سلم منها فلا فلنكها إيمان ما من ذاك ثوبان كمال مسلمي ففيه أسوة لكل مسلمي باب أبكاء الصلاة وواجباتها عدة أركان الصلاة اثنى عشر أولها عبد القيام من قدر ثم تلي تكبيرة الإحرام قراءة الأم من الإيمان والفذ والركوع وعدد رفعه وعدد سجوده على بسدعه جلوسه عنه مع طمئنانه في كل ما ذكر من اركانه كذا شهود الأخير وابد في حكمه جلوسه له احتذا تسليمه أولى وترتيب الاداء فلا تتم دون ما قد سوردا والواجبات سبعة تكبيرها غير التي بها تقاد غيرها تسبيح موكل ركوع مره كذا يويد في السجود الكوره كذاك تسميع لغير مقتدى تحميد من من الركوع نهدى مقتديا ام لا وقول الكل من بين سبيل شهدتيه رب ارحل لي تشهد الاول والجلوس له وان يصلي بمعطي السكينه وحين الباس اولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون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 وأولئك هم المتقون الذين امتثلوا ما أَمَرَهُمُ الله به واجتنبوا ما نهاهم الله عنه يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى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 إن الله سميع عليم فمن غير في الوصية بزيادة أو نقص أو منع بعد علمه بالوصية فإنما يكون اسم ذلك التبديل على المغيرين لا على الموصي إن الله سميع لأقوال عبيده عليم بأفعالهم لا يفوته شيء من أحوالهم فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَمَنْ عَلِمَ مِنْ صَاحِبِ الْوَصِيَّةِ مَيْلًا عَنِ الْحَقِّ أَوْ جَوْرًا فِي الْوَصِيَّةِ فَأَصْلِحْ مَا أَفْسَدَ الْمُوصِي بِنَفْسِهِ وَأَصْلِحْ بين المختلفين على الوصية فلا إثم عليه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 لعلكم تتقون الله بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالأعمال الصالحة ومن أعظمها الصيام أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الصيام المفروض عليكم أن تصوموا أياما قليلة من السنة فمن كان منكم مريضا مرضا يشق معه الصوم او مسافرا فله ان يفطر ثم عليه ان يقضي بقدر ما افطر من الايام وعلى الذين يستطيعون الصيام فديه اذا افطروا وهي اطعام مسكين عن كل يوم يفطرون فيه فمن زاد عن اطعام مسكين واحد او اطعما مع الصيام فهو خير له وصومكم خير لكم من الافطار واعطاء الفديه ان كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضل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 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون قد كان في أول الامر يحرم على الرجل إذا نام في ليلة الصيام ثم استيقظ قبل الفجر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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون. ولا يأخذ بعضكم مال بعضكم بوجه غير مشروع، كالسرقة والغصب والغش.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 إنها مواقيت للناس يعرفون بها أوقات عباداتهم كأشهر الحج وشهر الصيام وتمام الحول في الزكاة ويعرفون أوقاتهم في المعاملات كتحديد آجال الديات والديون وليس البر والخير أن تأتوا البيوت من ظهورها حال إحرامكم بالحج أو العمره كما كنتم تزعمون في الجاهلية ولكن البر حقيقة بر من اتقى الله في الظاهر والباطن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 كذلك جزاء الكافرين واقتلوهم حيث لقيتموهم وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة والفتنة الحاصلة بصد المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر أعظم من القتل ولا تبدأوهم بقتال عند المسجد الحرام تعظيما له حتى يبدأوكم بالقتال فيه فإن بدؤوا بالقتال في المسجد الحرام فاقتلوهم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 وأحسنوا إن الله يحب المحسنين هو المال في طاعة الله من الجهاد وغيره ولا تلقوا بأنفسكم إلى الهلاك بأن تتركوا الجهاد والببل في سبيله أو بأن تلقوا بأنفسكم فيما يكون سببا لهلاككم وأحسنوا في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم إن الله يحب المحسنين في كل شؤونهم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 فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْضَالِّينَ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 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم ادفعوا من عرفات كما كان يصنع الناس المقتدون بإبراهيم عليه السلام لا كما كان يصنع من لا يقف بها من أهل الجاهلية واطلبوا المغفرة من الله على تقصيركم في اداء ما شرع إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا